إني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إن دعوتهم جهرا ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبليل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 قال نوح رب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا قبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَد أَضَلَّ نُكثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ أُغْرِقُوا فَهُمْ فِي دُخَانٍ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِن إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا